سمير البنا جمال حماد محمد موافي وأحمد مشعل الجامع لاحكام القرآن الاعداد الاذاعي مامون النجار الإخراج محمد مشعل توقفنا أمس يا عم عند نهاية المسألة الأولى من مسائل الآية الخامسة والأربعين بعد المئتين من سورة البقرة وكان الإمام يشرح فيها قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا صدق الله العظيم صدق الله العظيم فماذا قال يا ولدي الإمام في ذلك قال الإمام إن الله تعالى لما أمر بالجهاد والقتال على الحق حرض على الإنفاق في ذلك فدخل في هذا الخبر المقاتل في سبيل الله فإنه يقرض به رجاء الثواب كما فعل عثمان رضي الله عنه في جيش العسرة ثم عرض لنا الإمام بعد ذلك قصة أبي الدحداح الذي كانت له حديقتان لا يملك غيرهما فجعلهما قرضا لله تعالى فبشره النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة عليه الصلاة والسلام وفتح الله عليك يا ولدي والآن نستطيع مواصلة لقائنا مع مولانا الامام القرطبي هيا بنا إلى الكتاب الجامع ومولانا الامام لا حول المسألة الثانية يا إخواني قال ابن العربي انقسم الخلق بحكم الخالق وحكمته وقدرته ومشيئته وقضائه وقدره حين سمعوا هذه الآية أغساما فتفرقوا فرقا ثلاثة الفرقة الأولى الرجل قالوا إن رب محمد محتاج فقير إلينا ونحن اغنياء فهذه جهالة لا تخفى على ذي لب فرد الله عليهم بقوله لا قد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء الفرقه الثانية لما سمعت هذا القول اثرت الشح والبخل وقدمت الرغبه في المال فما انفقت في سبيل الله ولا فكت اسيرا ولا اعانت احدا تكاسلا عن الطاعة وركونا إلى هذه الضار أما الفرقة الثالثة لما سمعت بادرت إلى امتتاله وآثرا نجيب منهم بسرعة بماله كأب الدحداح رضي الله عنه وغيره والله أعلم المسألة الثالثة قوله تعالى قرضا حسنا القرض اسم لكل ما يلتمس عليه الجزاء وأقرض فلان فلان أي أعطاه ما يتجازاه قال لبيد الشاعر وإذا جزيت قرضا فجزه إنما يجزي الفتى ليس الجمن والقرض بالكسر لغة فيه حكاها الكسائي واستقرضت من فلان أي طلبت منه القرض فأقرضني واقترضت من أي أخذت القرض وقال الزجاج القرض في اللغة البلاء الحسن والبلاء السيء قال أمية كل امرئ سوف يجزى قرضه حسنا أو سيئا ومدينا مثل ما دانا وقال آخر تجاز القروض بأمثالها فبالخير خيرا وبالشر شرا وقال الكسائي القرض ما اسلفت من عمل صالح او سيء واصل الكلمه القطع ومنه المقراض واقرضته اي قطعت له من مالي قطعه يجازى عليها وانقرض القوم انقطع اثرهم وهلكوا والقرض هنا اسم ولولاه لقال هنا اقراضا واستدعاء القرض في هذه الآية إنما هي تأنيس وتقريب للناس بما يفهمونه والله هو الغني الحميد لكنه تعالى شبه عطاء المؤمن في الدنيا بما يرجو به ثوابه في الآخرة بالقرض كما شبه عطاء النفوس والأموال في أخذ الجنة بالبيع والشراء حسب ما يأتي بيانه إن شاء الله في صورة براءة سبحان الله وقيل المراد بالآية الحث على الصدقة وإنفاق المال على الفقراء والمحتاجين والتوسعة عليهم وفي سبيل الله بنصرة الدين وكان الله سبحانه عن الفقير بنفسه العليه المنزعة عن الحاجات ترغيبا في الصدقة كما كان عن المريض والجائع والعطشان بنفسه المقدسة عن النقائص والالام ففي صحيح الحديث إخبارا عن الله تعالى يا ابن آدم مرضت فلم تعودني واستطعمتك فلم تطعمني واستسقيتك فلم تسقني قال يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال استسقاك عبدي فلان فلم تسقي أما إنك لو سقيته وجدت ذلك عندي وكذا فيما قبل أخرجه مسلم والبخاري وهذا كله خرج مخرج التشريف لمن كان عنه ترغيبا لمن خطب به المسألة الرابعة يجب على المستخرذ رد القرض لأن الله تعالى بين أن من أنفق في سبيل الله لا يضيع عند الله تعالى بل يرد السواب قطعا وأبهم الجزاء وفي الخبر نفقت في سبيل الله تضاعف إلى سبعمائة ضاف أو أكثر على ما يأتي بيانه في هذه الصورة عند قوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل وقالها هنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وهذا لا نهاية له ولا حد المسألة الخامسة ثواب القرض عظيم لأن فيه توسعه على المسلم وتفريجا عنه فعن قيس بن رومي قال كان سليمان بن اذنان يقرض علقمه ألف درهم إلى عطائه فلما خرج عطاؤه تقاضاها منه واشتد عليه فقضاه فكأن علقمة غضب فمكث أشكرا ثم أتاه فقال أقرضني ألف درهم إلى عطائي قال نعم وكرامة يا أم عتبة هلمي تلك الخريطة المختومة التي عندك فجاءت بها فقال أما والله إنها لدراهمك التي قضيتني ما حركت منها درهما واحدا قال فلله أبوك ما حملك على ما فعلت بي قال ما سمعت منك قال ما سمعت مني قال سمعتك تذكر عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتين إلا كان كصدقتها مرة قال كذلك أنبأني ابن مسعود المسألة السادسة يا إخواني قرض الآدمي للواحد واحد أي يرد عليه مثل ما أقرضه وأجمع أهل العلم على أن استقراض الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والطمر والزبيد وكل ما له مثل من سائر الأطعمة جائز وأجمع المسلمون نقلا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم أن اشتراط الزيادة في السلف ربا ولو كان قبضة من علف كما قال ابن مسعود أو حبة واحدة ويجوز أن يرد أفضل مما يستلف إذا لم يشترط ذلك عليه لأن ذلك من باب المعروف استدلالا بحديث أبي هريرة في البكر إن خياركم أحسنكم قضاء رواه الأئمة البخاري ومسلم وغيرهما فأثنى صلى الله عليه وسلم على من أحسن القضاء وأطلق ذلك ولم يقيده بصفة وكذلك قضى هو صلى الله عليه وسلم في البكر وهو الفتي المختار من الإبل جملا خيارا رباعيا والخيار المختار والرباعي هو الذي دخل في السنة الرابعة لأنه يلقي فيها رباعيته وهي التي تل الثناية وهي أربع رباعيات وهذا الحديث دليل على جواز قرض الحيوان وهو مذهب الجمهور ومنع من ذلك أبو حنيفة وقد تقدم المسألة السابعة ولا يجوز أن يهدي من استقرض هدية للمقرد ولا يحل للمقرض قبولها إلا أن يكون عادتهما ذلك بهذا جاءت السنة عن يحيى بن أبي إسحاق قال سألت انس بن مالك عن الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدي اليه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اقرض أحدكم أخاه قرضا فأهدى له أو حمله على دابته فلا يقبلها ولا يركبها إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك المسألة السامنة القرض يكون من المال وقد بينا حكمه ويكون من العرض وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أيعجز أحدكم أن يكون كأبي ضنضم كان إذا خرج من بيته قال اللهم إني قد تصدقت بعرضي على عبادك وروي عن ابن عمر اقرض من عرضك ليوم فقرك يعني من سبك فلا تأخذ منه حقا ولا تقم عليه حدا حتى تأتي يوم القيامة موفر الأجر وقال أبو حنيفة لا يجوز التصدق بالعرض لأنه حق الله تعالى قال ابن العربي وهذا فاسد قال عليه الصلاة والسلام في الصحيح إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام إلى آخر الحديث وهذا يقتضي أن تكون هذه المحرمات الثلاث تجري مجرا واحدا في كونها باحترامها حقا للآدم المسألة التاسعة قوله تعالى فيضاعفه له والتشديد والتخفيف لغتان دليل التشديد أضعافا كثيرة لأن التجديد للتكثير وقال الحسن والسدي لا نعلم هذا التضعيف إلا لله وحده لقوله تعالى ويؤتم لدنه اجرا عظيما قال أبو هريرة هذا في نفقة الجهاد وكنا نحسب والنبي صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا نفقة الرجل على نفسه ورفقائه وظهره بألفي ألف المسألة الحادية عشرة قوله تعالى والله يقبض ويبسط هذا عام في كل شيء فهو القابض الباسط وقوله تعالى وإليه ترجعون وعيد فيجازي كلا بعمله. والله تعالى أعلى وأعلم وهكذا وكالعادة يا ولدي أدركنا الوقت وفي الغد بإذن الله نواصل اللقاء مع مولانا الإمام القرطبي وكتابه الجامع لأحكام القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم